وما جعل اجواجكم اللائي تظاهرون منهم امهاتكم وما جعل ادعياء انكم ابناكم ذلك قولكم بافواهكم والله وَبِلا ذَنْبٍ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ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 وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتري المؤمنون وذنزلوا ذلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله وإذ يقول المنافقون والذين وما تلبتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فرضتم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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حدار أشحة على الخير أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَثْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ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 أصدق الله رسوله وما زال لهم إلا ما له وتسليم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا لِيَجْزِي اللَّهُ الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُلَافِقِينَ إِنَّ شَأْنَهُمْ غَضَبَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيظٍ لَّمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَنَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا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 اِن كُنْتُمْ تُرِيدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَوْا أَتَعَالَيْنَا نُمَتِّعْكُنَّ وَنُسَرِّحْكُنَّ مَسْرَحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ دار الآخرة فإن الله العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير وما ينقض من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤثها اجرها مرتين واعدنا لنا رزقا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول الا تخضعن به قول فيطمع الذي في طم في مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا وَذَكَرْنَ مَا يُتَلاَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدَاتِ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 الله ورسوله أمرا أي يكون لهم خياره من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين أنعم الله عليهم وأنعمت عليهم أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرنزوا وجلّك لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعئين، لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعئين إذا قضوا منهم وطرا، وكان أمر الله مفعولاً.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 كان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحواه بكرة وأخيلا هو الذي يصلي عليكم وما ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقوا لهم سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تبسرون ثم طلقتم من قبر أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وعجلنا لك أسواجك التي آتيت أجورهن وما ملت يمينك مما أفاء الله عليه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي آجرنا معك امراة مؤمنة ان وهبت نفسها لنبي إن أراد النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خارصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتضيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أنتقر أعيونهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بما من أزواج ولا ان تبدل بما من ازواج ولو اعجبك حسنه الا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُذْنَبَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَىٰ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ دَارِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبٍ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إن داركم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم نفيئا ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابين ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يخزي وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِلَّا مِنْ تَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُونَ البردفون في المدينة لنغري نكبهم ثم لا يجاورون تفيا إلا خيلاء ملعونين أينما سقفو أخذوا وقتلوا تقتل جنته الله في الذين خذو من قبل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 الكافرين وأعد لهم شعيرا شعيرا الخالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا اقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آثَمْنَا ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا يَا كان عند الله وجهها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم